私たちの声を聞いて و ると、私たちの声を ل いてみると、私たちの声を聞いてみると、私たちの声を聞い ل みると、私たちの声を و いてみると、私たちの声を و いてみると、私たちの声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 كهم الخاسرون. مما من قبل ان مما ر ا ك م من أن قبل ي أ ت ي أ ح د ك م الموت فيقول, فيقول رب لولا أ خ ر ت ن ي إ ل ى أ ج ل قريب ف أ ص د ق و أ ك م من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون